الوحدة الثالثة، الدرس الثاني في السوق. واحد. استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم تأمل معانيها. الفواكه والخضروات. تفاح. طماطم. خوخ. مشمش. مش كرز جزر كمثرة بطيخ بصل برقوق تين عنب باذنجان بطاطة